اللغه ا ل ح م ن ه والمشكله و ا ل ع م ر ن ا ض ح ك ت ب م ع ط ف ه حسيت انتو فالحب لك والمشكله في العمر ده ضحكت بعدو ضاع منك وفهم وبعد ان دفن جمع انطفه حسيت 「うれし ا え?<音楽>」 「あいし لوحدك ولا مهتم بلاك」<音楽>「もんよもっ بدونك تمنيت」 بس بجاني حضيب حضيلك هاني بس حطيلك ب ج ا ن ي ما حد بعمرك ط ه ر خلاني حطي انت ودمعت عيني هالي يلي القلب اشتاقلك سيد حضي نسيت ت ودمعت عيني